أسراب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ شَعْبَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُمْ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا فَلَا الضَّارَّ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا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 صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولو ضالبين والضحى والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلى وللآخره خير لك من الاولى ول سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عا ماليتي ما فلا تطهر واما السائل فلا تنهب واما بنعمه ربك فحدث الله أكبر. الله